I don't know why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 ومن سار على نهجه واتبع دربه بإحسان إلى يوم الدين وبعد انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن اعراب الفعل المضارع المعتل الآخر تحدثنا كذلك عن نواصب الفعل المضارع وعن نصف الفعل المضارع بان مضمرة حاضر حاضر, حاضر انتهينا من الحديث عن عن نصب الفعل المضارع بان مضمرة جوازا وكذلك انتهينا من الحديث عن نصف الفعل المضارع قلنا نواصب الفعل المضارع معروفة طبعا اللي هي أن أو, لأ أو لن أو كي أو إذن الجوابية دي حاجات يعني إيه واحد اتنين ثلاث اربعة مش مش محتاجة حال ممكن اللي الناس بشتك منه صحيح موضوع نص الفعل المضارع بأن مضمرة نصب الفعل المضارع بأن مضمرة إيه جوازا آه وقلنا أن, إن هناك كذلك نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بأن مضمرة إيه وجوبا اه احنا انتهينا من الحديث عن نصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا وقلنا ان الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة جوازا ومضمرة يعني ان هي مش مذكورة في الكلام تمام ولكن اه مش ظهرة يعني مستترة انما الفعل المضارع منصوب منصوب بايه هنا ما فيش ناصب بالنصب اللي احنا اخذناها كده اللي هي ايه اللي هي لن أو أن أو كي أو إذن ما فيش ناصب ظل منصوب بإيه فحينئذ انقدر علماء النحو ناصب الفعل المضارع في مثل هذه الحالات إنه هو منصوب بأن مضمرة إما جوازا وإما إيه وزوبا وقلنا ليه اخترنا اختروا, اختروا لا أن لأن أن هي أم باب إيه باب الناصب أو ناصب ففي مواضع معينة بقى بينصب بعدها ينصب الفعل المضارع فيها بأن مضمره جوازا رقم واحد بعد لام التعليل اتكلمنا على الكلام ده بعد لام التعليل مستقاوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله قلنا ليغفر لك الله يغفر فعل مضارع اللام هنا لام جره لام التعليل لام ايه لام جره ما ينفعش ان هي تدخل على الفعل الايه اه على الفعل عشان ما تزروش لان, لأن الـ الـ الفعل ايه يا عم انت ما جدتس لين زمان طب مبارك اللحن الف مبروك والله نظيف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الان حصل حق ان شاء الله سبتك الله ان شاء الله فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يتصعد في السماء والله أي كان الرب لما ربنا يعني يريد نصر الإنسان وتثبيته طالما أنه ماشي في طريق الخير وماشي في طريق الصح انتهى الموضوع لان يعني حتى احنا بعد الثورة حتى يعني بمنطق العلمانيين مش بمنطق الشرعي كمان المفروض ان اللي عايز يعمل حاجه هو بعملها يعني يعني ما بنلاقيش ضابط الشرطة لابس سلسله مثلا يعني في او مش عارف لابس كذا طب مثلا يعني, يعني طب ايه المعنى يا رب ده انهي المعنى المستشار يا رب ده انه سبحان الله وعندي فطرة فطرة فضل الله عز وجل الناس عليها سنة الفطره نعم كله بقى أقول حضرتك يعني يعني الكلام الفاضي بعد زمن ده إحنا المفروض إحنا آه فان شاء الله ربنا يثبتك وينصرك وبعدين هتكون بادرة يعني هتكون دي بداية تحضرك أول واحد ولا إيه في, في إئتلاف يعني مجموعة آه هتكون أنت البداية اللي انطلق منها الركب في إن شاء الله حضرتك كله متداخلك مرة واحدة ذا على طول وسأتهاجمه مرة واحدة كله <تصفيق> اه هتبقى لكم انت السواب البداية ان شاء الله ربنا يثبتك ان شاء الله كده و... والله يعني هذه بادرة خير ان شاء الله وبشرى سر يعني تسر الجميع يعني. اه كده تفايا علينا بنتكلم عن ايه عن نصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل بنقول إن لام التعليل دي مالها عملها إيه الجر ولذلك الفعل المضارع لا يمكن أن يجر بلام التعليل لأنه أصلا لا يدخله الجر فعل المضارع أو أي فعل عموما لا يجر ولذلك بنلاقي منصوب بعد لام التعليل إيه اللي نصبه اللام دي لام جرى فقدر العلماء أن ناصب الفعل المضارع حين إذن هو أن مضمرة جوازا بعد لام التعليم فمثلا في قول الله تعالى ان فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله. يغفر بنقول على إيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليم التعليق. وأن ذا بنسمه أن المصدرية أن الإيه المصدرية آه. أين مصدرية بتؤول هي وما بعدها بمصدر من نوع من جنس الفعل نفسه من جنس الـ الفعل يبقى ليغفر لك الله هنقول إيه أن لأن يغفر لك الله طب لو أما نقوله أن يغفر بمصدر هنقوله هنقوله هنقوله هنقول هنقول إيه. إيه لا المصدر هيبقى يتأخذ تقديره إيه لغفران الله لك او لمغفرة الله إيه لك تمام لغفران الله لك او لمغفرة الله لك يبقى كده اللام دي جرت ايه اسم ولا فعل اسمها اهيت بعد التاويل معايا ولا ايه بعد ما اولنا ان وما دخلت عليه بمصدر طار اسما اصبح ايه أصبح اصبح اسم لانها المنصره وبالتالي ايه مفيش اي اشكال هنا لان اللام الجره دخلت على ايه على اسم مؤول من ان وما دخلت عليه ان اللي هي الايه المضمره جوازا اللم يا يعني لا الاشكاليه ان انت عندك هنا اللام حرف جر مختص بالاسماء ما لا لا بالنصير عن بالنطير لا يسجنا تقول حضرتك دي لام دي لام مفتوحه انما اللام دي لام جاره لام تعليل فطبعا هنا العلماء قدروا ان في وجود ان هن بعد كي الجره حضرت كي ازورك كي برضو زي لام زي لام بالظبط كي حرف جار ما ينفعش تدخل على الفعل الايه ما ينفعش يجر الفعل المضارع فبيقدر بعدها ان مضمره جوازا يبقى كي ان ازورك وان وما دخلت عليه في تاويل مصدر هو ايه الزياره تمام ومجرور بايه بكي الجاره وكذلك اذا رفع المضارع معطوفا على اسم خالص من التقدير بالفعل دي بقى اللي فيها اشكاليه شويه صحيح الكلام ده احنا طبعا شرحينه المره اللي فاتت احنا بس بنعيده كان في ناس دلوقتي قاعده مش مش واضح اه لا موجود لسه اللي هو الايه اه لا يغفر لك الله الحمد لله اهوت موجود الموضوع بقى الايه اللي هي ايه الايه بتقول اه, آه, آه, آه, آه, آه, آه الوضع الثالث من مواضع ادغام ان يقول الله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله اه إلا وحيا أو إيه من وراء حجاب أو يرسل رسولا يرسل ده, ده منصوب بإيه منصوب أو ما فيش هنا أي أداف نوص بإيه ده اللي بخلينا نقدر أن بقى. يبقى إيه أو أن يرسل منصوب بأن مضمرة مضمرة يعني مستترة ما هيش بين هنا تمام بعد إيه بعد بعد او دي او, أو مالها ديت عاطفة عاطفه على ايه على اسم خالص اسم خالص اسم يعني ما معنى الفعل اسم ما فيهوش معنى الفعل شايفين شايفين التركيبه ديت المفروض العطف الفعل على الفعل والاسم على الاسم معايا ولا ايه هنا الفعل معطوف على الاسم معايا معطوف على الايه على, على الاسم وفينا او اهي في هنا ايه او يبقى ينصب الموضع الثالث من موضع نصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد او العاطسة على اسم خالص من معنى الفعل اسم خالص من معنى الفعل وليس ينصب أي معنى الفعلية زي الوحيى المثل هنا تمام طيب الاشكالية عندي هنا ان انا عطفت فعلا على ايه على اسم. يبقى أن اللي هتحلهالي لأن انا قلت لحضرتك أن أن دي بتقدر تؤول هي وما بعدها بمصدر يبقى أن وما بعدها مؤولة بمعنى ايه ها حد يقول هالي من نفس الايه اه ارسال تمام إلا وحيا او ارسال رسول هتبقى كده بقى هتبقى كده عطفنا اسم على ايه على اسم على نهوت اسم ارسال على ايه على وحيا اهو يبقى ما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسال يعني عن طريق إرسال رسول تمام كده تبقى كده استقامل إيه التقدير ولذلك نصب الفعل المضارع هو اللي هو يرسل بأن مضمرة إيه مضمرة آآ آآ آآ جوازا بعد أو العطفة على, على اسم خالص دي الموضع الثلاثة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاز إجمالا كده لو عطف الفعل على اسم بأو بأو بأو حين إذن تضمر ان اه في المضارع تضمر ان ليكون ايه في النهايه ان وما دخلت الفاء تاويل المصدر عكس هذه المواضع مباشره نصب الفعل المضارع بان مضمره وجوبا قلنا ان جوازا يعني ان جزء ان تظهر ان يعني بعض العرب ممكن يظهر ان في مثل هذه المواطن الثلاثة اللي, اللي احنا قلناها اللي هي بعد لام التعليل وبعد كاي الجرة وبعد او تمام انما نصب الفعل المضارع بان مضمرة وجوبا لابد ان ان تكون مستترة بتكونش ظاهرة تكون مستترة بتكونش ايه مضمرة و... احنا خلاص بقى انت هنا من جوازة بد... هنبدأ, هن... هنبدأ بقى في في مواضع نصب الفعل المضارع بان مضمرة وجوبا آه. رقم واحد بعد لام الجحود ما نكتبش حاجة برضو عايزين نرسا بس نستوعب الكلام ده عشان الكلام ده جديد علينا بس كلام مهم وخطير يعني لم الجحود يعني يا اخوان الجحود اللي هو الايه الانكار اللي هو النافع تأكيد النافع تمام لم الجحود دي بيقول بقولك بتأكيد تأتي... اه... لتأكيد النافع تأكيد اصلا في سياق نافع تأكيد في سياق ايه لافع زي ايه تاتي مسبوقه بكون منفي اللي هو الكون المنفي الكون اللي هو ايه يتكانه ويكون, ويكون اه كان ويكون او يكن مثلا يبقى ايه ما كان ولم يكن معايا ولا ايه مش ده كون منفي ما كان ولم ايه ولم يكن بنسميها لام لام الجحود يعني الانكار وما كان الله وما كان الله ليعذبهم وانت ايه وانت فيهم طيب لم يكن الله ليغفر لهم اه لم يكن الله ليغفر لهم الشهد معنا اللي احنا شغالين فيه ليغفر وليعذب بس لا لا لا يمكن أن نجتث الشاهد من سياقه لابد أن نحن نربطه من اللي بالكون ده هو كون من فيه هو بنقول هنا يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد إيه بعد لام الجحود المسبوقة بكون إيه منفي فيه إحنا لو قلنا لام الجحود وانت هنا خلاص مفيش مشكلة لأني لام الجحود لابد أن تسبق بكون إيه منفي وما كان الله ليعذبهم أن يعذبهم خلاص كده منفعش إن أنا أُظهر أن هنا هنا شكل قيل أنها أو أو قالوا عنها أنها مضمرة وجوبا خلاص وما كان الله لوع لام لزمتها إيه اسمها لام الجحود لزيادة التأكيد تأكيد النفي معايا فهنا مثلا لم, ي... لم يكن الله ليغفر لهم يعني فيها إيحاء باستحالة غفران الله عز وجل لهم تمام كده وفيها تحقيق لغضب الله التام على هؤلاء الكفار لم يكن الله ليغفر لهم وعلى النقيض من ذلك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فيها تأكيد على عدم نزول العذاب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بين ظفرنيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فأنت عايز, عايز ربنا يعذبهم وأنت موجود يا رسول الله فيهم بين ظفرانيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم طبعا هذه أعطى صمام الأمان لجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم معصومون من أقوية العذاب عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معهم ومع ذلك إحنا نعمل ايه؟ إحنا اللي مش النبي عليه اه تأتي تزيير الآية فيعطينا كذلك صمام مفتاح الأمام معك وما كان الله ايه ال... وما كان الله معذيبهم وهم يستغفرون عشان كده الاستغفار باب الفرج لما اي حد منها تنزل بيه ضقيقة استغفر أكسر من الاستغفار قل استغفر الله العظيم واتوفه اليه. وإشغل لسانك بيها على طول هتلاقي أبواب الفرج تنهامر عليك واحد جاي للاستاذنا حسن البصري بيقوله عايز اتجوز قال له استغفر الله عايز اتكلف استغفر الله عايز مال استغفر الله استغفر الله, استغفر الله قال له لم يقل الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنا الموضوع كبير احنا ابواب الفرج عندنا قوي اللي بنصم أذن عن هذه اي ضائقة او اي كرب ينزل بالانسان يلزأ لبس باب صغير كده من لباب دي هتلاقي كل حاجة ينفتح قدام فعشان كده بنسمي هنا لام الجحود ده لام تأكيد النفي فجاءت لتؤكد عدم عذاب الله للصحابة وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم لم يكن الله ليغفر لهم اول موضع من موضع اضمار ان وجوبا ان, تكون أن تقع بعد لام ايه بعد لام الجحود يا غفر ويعذبها إعرابها لو عايزين نكتب العراب يعني أهم محاب عندنا ممكن نكتب كده إيه ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا فيما يلي واحد بعد لام الجحود والآيتين بقى معروفين اللي هو لم يكن الله هو ليغفر لهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه المهم عندنا الإعراب يغفر يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. فت. وطبعا علامه النصب والفتح صغيرة على كلها. فعل يغفر أو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الـ الجحود. وعلامة نصب الفتحة الصغيرة على أخره ماشي مفيش فيش مشكلة أنا عشان أنا بذكرها لك بالأول لي عشان تعرف تميز بينها وبين الام التعليل اللي قبل كده آه الام التعليل ما مش مصبوبة بمكانها ولم يق عند فتحة عند فتحة مول يغفر لك الله خلاص الثانية هناك بينصب لعمد مرة جاهزة هنا بينصب ده مضمرة إيه؟ وجوبا آه ولو ذكرت المسبوقة بكون من فيه ما فيش مشكلة اتنين بعد حتى يبقى الموضع الثاني من مواضع نصب الفعل المضارع بأم مضمرة وجوبا بعد إيه؟ بعد حتى آه قالوا لن براحة علي خلي بالك إنه حتى أصلا حرف جر حتى حرف إيه؟ حرف جر فلما تخش على الفعل المضارع هيبقى فيه اشكالية برضه، فبالتالي بتيجي أنت خلصنا من الاشكالية دي لأن الفعل المضارع بيتأول بس تمام كده قالوا لن برحى عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا لن برحى عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هنا الشاهد معناه؟ ايه اه حتى يرجع بنقول إن يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة إيه وجوبا بعد إيه بعد حتى آه خلي بالك إن هي إحنا نعرف بس أول حاجة فيه نعرف منشط معين هنقوله كل في كل مرة بس هنغير بقى يعني الموضوع سهل إن شاء الله ما فيهوش حاجة يبقى آآ آآ آآ يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد إيه طبعا علامة نصب الفتحة معروفة دي <تصفيق> طيب وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا حتى يقول الرسول حتى يقول ده الشاهد هو ده. ومثال ثاني يعني يقول برضو نفس النظام فعل مضارع منصوب بايه بأن مضمرة وجوبا بعد حتى هكذا يقال في عرو يقول يقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى طب حتى الجرة دي بقى دخلت بقى دخلت على إيه؟ على الفعل المضارع بس كده دخلت في النهاية أن المضمرة وجوبا هي والفعل المضارع في تأويل مصدر اسم الاسم ده هو مجرور بإيه؟ بحتى والتقدير قالوا لأن ابراحة عليه عاكفين حتى رجوع موسى وزلزلوا حتى ها قول الرسول معايا يبقى حتى هنا جره اسم ايه مؤول من ان والايه والفعل المضارع طيب رقم 3 بعد او التي بمعنى الى او الا هان تاتي بمعنى الى او الا اللي زي بعض أما آآ آآ مثلا مثال كده اقول الزمنك او تقضيني حقي خلي بالك الزمنك او تقضيني حقي تقضيني دي ماله مش فعل مضارع اهوت ماله منصوب طب او بتنصب ما بتنصبش يبقى منصوب بايه بان مضمرة وجوبا بعد او التي بمعنى الا او الى او الا الى وايه يعني والمعنى ايه بقى الى ان تقضيني حقي او الا ان تقضيني ايه حقي يبقى ما حاجه الموضوع سهل وواضح اهو زمنك او تقضيني حقي لانذب المعنى لازم انك الا ان تقضيني حقي او الى إيه? حق لو قاطعن المذنبة يقلع عن ذنبه لا في يعني لا قاطعنا المذنب اه او يقلع عن ذنبه التقدير عن عن ذنبه لأني أو هنا بمعنى إلى أو إلّا خلاص يبقى الفعل مضارع يقلع منصوب بأن نقول بقى في عربة إيه فعل نقول مع بعض فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى أو إلّا بس تاني نو تاني يقلعة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى الى أو الا تمام كده؟ <تصفيق> طيب. ده رقم ايه؟ رقم ثلاثة. آه. يبقى مواضع نصب الفعل المضارع بأن مضارا وجوبا رقم واحد بعد لام الجحود. رقم اتنين بعد حتى. رقم ثلاثة بعد أو التي بمعنى إلا أو إيه أو إل. رقم اربعة بعد فعل ايه؟ بعد السببية. خلي بالك رقم اربعة ورقم خمسة هيطولوا شوية معنا تمام بس لهم نظام معين هيمشي عليه لهم ايه لهم ترتيب معين ونظام معين بنقول رقم كام اربعة بعد ايه ف السببية طيب رقم خمسة بعد ايه اه واو المعيه فالسببيه يعني ال ال ال الجمله اللي قبلها سبب في الايه في اه في اللي بعدها تمام الفاء نفسها فاصله بين جملتين الجمله الاولى سبب في الثانيه واو المعيه ان الجملتين اللي حصلوا مع بعض حصلوا ايه حصلوا مع بعض امدحك وتزمني انا بامدح فيك وواعد امزح بيك اهوت وانت بتشتمني يبقى الاثنين المدح والذم الاثنين واقعوا في ايه في زمن واحد امدحك يا زماني ازمني تمام كده يبقى الموضعين فاء السببيه بعد فاء السببيه و واو الايه طيب ايه ده موضوع فاء السببيه و واو المعيه فيه بعد فاء السببيه دهيت واو المعيه ان مضمره وجوبا جوازا وجوبا مضمرة إيه ؟ بتنصب الفعل الايه المضارع بس بشرط ان فاء السببيه وزيها اول معي اللي هنقوله هنا هينطبق هنا ان فاء السببيه تسبق بايه تسبق بنفي او طلب تسبق ادي ا نفي تسبق بايه بنفي او ها ب طلب خلاص بنفي او ايه أو طلب ان في حد يديني مثال كده من الكتاب حد يكون متابع معنا على طول عشان نشتغل نعم لا لا يقضى آه. لا يقضى عليهم اهو لا يقضى عليهم ها فيموت هنا عندنا ايه الفعل المضارع احنا بنتكلم عليه الفعل المضارع كنت بتكلم عليه فين؟ يموتوا ننكز واحدة واحدة فين الفاء؟ اللي هي أبلها دهية اسمها فيل ايه؟ يعني القضاء على على الكفار في درجة هنم كان سبب في ايه؟ في في موتهم لو لو قبوا عليهم يموتوا تمام كده؟ عشان كده دي اسمها فاء السرابية يبقى هنا بقول ان الفعل المضارع يموتوا اصلوا ايه؟ يموتون اصلوا ايه؟ فعلي من الفعال اللي ايه? الخمسة. اه. اه. يبقى هو منصوب علامه نصبه ايه? حذف النون. طيب. منصوب بايه? بأن مضمرة وجوبا. ها. هنقول بقى هنقول حاجة يعني اه على كده هنقولها على طول سبسة معانا. بأن مضمرة ويبقى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد هنا أن؟ بعد فعل ايه? المسبوقة. كلمة المسبوقة دي على طولها الصحي في فائل يبقى هأوصف ها فاعل السببيين إيه مسبوقة يبقى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بإيه بنفي المسبوقة بإيه خلاص كده يبقى يموتوا فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بإيه المسبوقة بنفي هذه النفيات لا يقضى خلاص كده طا ده النفي وعنا بتنظب وحاسف النول لانه ونفعل الخمسة ده النفس الطلب تحت منه شوات حاجات كده معيانة الطلب اما ايه اه امر اتنين ناهي ثلاثة ايوة ثماني الثماني اربعة ترجي خمسة ايه استفهام نفس الكلام اللي لو الناس بالنفس هنقوله في الحاجات دي بس لما نقول متبقة بنف هنقول متبقة بـ بطلب. بطلب ونوضح بقى متبقة بأمر مثلا إذا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فائت سببية المتبقة بأمر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فائت سببية المتبقة باستفهام كده تمام المثال اللي هو ضحية كده ده أحسن إلى والديك فتنال رضوان الله يعني عايز حد يبتني معايا عشان يواليني المثال على طول احسن ها ها فتنال, فتنال هنا فعل ايه منصوب بايه بأن مضمرة وجوبا بعد تاء السببيه المسبوقه بايه هذا الامر هو وعلامه نصبه الفتحه طب النهي لا تضيع وقت وقتك فتن دما لازم أفتح تمام ضياع الوقت سبب في الـ في الندم فعشان كده نسمى فاء السببية في ايه فهنا تندم فعل مضارع منصوبه ما فيش اللي خلنا نقدر ان ل أن ما فيش أصلا ما فيش ناس بزائر هنا تمعا قلنا ايه لان حد يقول انت مش متكلف التكلم ده كله ليه مش متكلف ولا هنا مفيش ناصب للفعل الفعل منصوب وما فيش ايه مفيش ناصب طب مش معنى قدرنا ان لانها ام باب النواصب ام الباب خلاص طب بنقول تندنى فعل مضارع منصوب بأن بانهضناه وجوبا بعد فاء الايه السببية المسبوقه بايه بنهي وعلامة نصبه الايه الفتح التمني ها مثال لا يتاني ايه اه اذاكر كيرو اذا بالك هيبها مضموم معك فايه فاستفيد دا اذا مضموم ليه لانه فعل مضارع لم يسبقه لا نصب ولا ايه ولا جاز طب تمام هنا استفيد فعل مضارع منصوب بايه ايه بح المسبوقة بإيه تمني. بتمني طيب إيه رأيك في قول الله عز وجل في, في حديث عن عن المنافقية وإن منكم لمن لا يبطئن في, في أمر الجهاد يعني لما أما يدعو داعي الجهاد تقاعت وتقاذل وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي اذا معكم معهم شهيدة الحمد لله أننا ما كنتش كنت مت اه ولا فضل من الله لا يقولن خلي بالك لا اه انت انت قلت لا يقولن ولا ثاني في هنا جمع اعتراضيه اهو جمع خطيرة هنا بقى دي دي جمع اعتراضيه بين بين لا يقولن ولا الى ثاني لا يقولن كان لم تكن بينكم بينه موده كانه معكم كانه كان عدو لكم يا ساتل على النفاق لا يقولن ولئن صدقكم فضل والله يقول ان لم تكن بينكم وبينه موده ماشي يا ليتني كنت معهم ها فافوز فوزا عظيما هنا تجي وانت انت بتحفظ كده تقول ايه الناس اللي بتدعبس على, على الاعراب وعايزه تعرف بالظبط طب طب فافوزه ديت منصوبه ليه صح كده ولا منصوب ليه بقى هنا لو قربناه اه يبقى هنقول ايه فعل مضارع أفوزة فعل مضارع منصوب بان مضمره وجوبا بعد فاء السببيه المسبوقه بايه بتمني يا ليتني اهوت مسبوقه بايه عشان لو حد سالك السؤال تبقى عارف ان افوز هنا يقولك لك مثلا ده ما فيش اي اي نصب اهوت تقول لا دي بقى فايده ايه ان احنا بندرس النحو كله تأصيلا يعني فما بنسيبش حاجه معينه مش ممكن يقلت اعترضنا بزينة طب يعني ممكن نسيب الأمثلة ديات مثلا أو الموضوع ده أو كذا لا هتلاقي أي موضع ممكن تلاقي ورد عليه على مثل هذا الموضوع أمثلة كثيرة في القرآن الكريم تخرج على من واله بنقول فيها إيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فائدة تببية المسبوقة بتمنن المسبوقة ب بتمنن ونمة النصب إيه والفتحه الظاهره على اخرها طيب الترجي اخر حاجه راعت اربعه المثال عندنا ايه لعلي اطيعوا اطيعوا وانا مرفوع ولا منصوب ولا ايه ليه تمام فيغفر لي لعلي اطيعوا الله فيغفر لي الشاهد معناه يغفر عليكم السلام اتفضل يا استاذ حمد انا والله عملت كل بس اجل ما اجل الوقت اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل في اجل اجل اجل اجل اجل أمور اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل والله المفروض يبقى عملي كمان المفروض يبقى وعملي ما ماشي يعني لا المفروض يعني يبقى, يبقى فيه شق للدرجات تقويد في, في, في العملي قرا يعني مم. ايوه تمام كده بنظر وعملي يعني ايوه مظبوط ماشي <تصفيق> يا اخونا ما لعلي اطيعوا الله فيغفر لي يغفر فعل بنقول... يغفر فعل مضارع منصوب بان مضمره ايه معاه منصوب بان مضمره وجوبا بعد فائس سببية المسبقة بـ بترجن بترج تمام كده؟ وعلامه تظهر على إيه الفتحة الظاهرة على أخره طب أي رأيت إيه لعلي أعمله لا ما هي هنا ما فيش ما فيش ما فيش فائس سببية لعلي أعمله صليحهم فيما طرتم ما فيش فائس هنا لا مش داخل على دا, دا فيدة حفظة أنا بتكلم على أيوة أيوة لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى صح كده فعل أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى, إيه؟ إلى إله موسى هنا الطالعة بنعرفها إزاي في فعل ايه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فائد سببية المسبوقة بإيه مترجين خلاص كده طيب اخر حاجة بقى بالنسبة للمواضع ده هي المواضع الطابع يعني الاستفهام زي ايه هل تجتهد فتفوزة او هل ايه تجتهد ده الاستفهام هو فتفوزة تفوزة فعل ايه مضارع منصوب بايه بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بايه باستفهام <تصفيق> ده بالنسبة للموضع إيه؟ الموضع الرابع. الموضع الرابع من المواضع نصب الفعل المضارع بأ أن وجوبا بعد فاء سبية المسبوقة بنف أو إيه أو طلب. الموضع الخامس نصب الفعل المضارع بعد فاء س بعد هول معيه بعد هول إيه المعيه المسبوقة برضو بنف أو إيه أو طلب. آه. النفي لم أمرك هنا ضبطات نفي ألف نفي وهنا باقي طلب خلاص لم أمرك بالصلاة آه وَأَتْرُكَهَا الكافلس مفتوح ادي اتركها دي واول معي ما نفعش ان انا امرها بالصلاة واسبها عشان كده اسمها واول ايه؟ واول معي اجامعة بين فعلين او صاحبة فعلاني كلاهما الاغا الامر بالصلاة وانا بتركها فهنا اتركها منصوب بايه نفس الكلام اللي هنقوله فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد قول ايه المعية المسبوقة بايه بنفي خلاص طيب الطلب هو جاب لك هنا في الطلب لا ما على نفس نوع جاب لك معينة وجاب لك في الطلب هنا نفي بقى جاب لك في الطلب الأمر, الأمر والنهي والاستفهام بس الأمر زرني وأزورك أمر زرني ايه وأزورك، أزورك، اه، بتقول عليه إيه، فعل مضارع، أزور أهو، فعل مضارع، منصوب بأن مضمرة وجوبا بعدة إيه، ووالمعيين، زرني وأزورك، لما ذرني هحصل إيه، آه، يبقى صاحب, صاحب الفعلاني كله هما الآخر، تمام كده، عشان كده ناوي المعيين، يبقى أزورك، فعل مضارع، اللي أزور الواحدة يعني. منصوب بان مضمره وجوبا بعد واو المعية المسبوقه بايه بامر زر زرني خلاص كده المسبوقه بامر طب نعم وهو الطلب انا بقول لحضرتك الطلب بينقسم الى امر وكذا وكذا بالك ده أنت لو قلت طلب ماشي كلام عام يعني طبقوا بينقسم الى امر حددوا بقى امر او استفهام او ترجي او تبني رقم اثنين النهي الناهي زي ايه قول الشاعر اه لا تنهى عن ايه خلق وان وايه ما ينفعش وتاتي اه وتاتيا اهو وتاتيا مثله الابيات اللي احنا كلنا حافظينها بس لازم صح وتاتي يا أهيت لازم تبقى اليأتي مفتوح تمام كده ما ينفعش ان انت تجمع بين النهي عن الأخلاق السيئة وتعملها اتأمروا الناس بالبر وتنسون انفسكم تمام الابد اولها الا ايها الرجل المعلم وغيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي استقام وذي ضل والتعب يعني انت بتوصف لهم الدواء كي ما يصح منه وانت تقيمه ونراك تصلح بالرشاد عقولنا دوما وأنت من الرشاد عديم أه أه أه أه ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت منه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت إيه عظيم آه وتأتي الشيء بمعنى إيه؟ وتأتيه مثله. تأتيه فعل مضارع هوت منصوب بـ إيه؟ بأن المضمرة وجبة. بعدا وو المعيه المسبوقة بناهي. تمام كده؟ فتأتيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد وو المعيه الم الم المسبوقة بإيه؟ بناهي. الاستفهام؟ أمزحك وتزمني ثلاثة. الاستفهام زي ايه امدحك ها وتذمني لازم نفتح الايه الميم تذمني تزم فعل مضارع منصوب بايه بأن مضمرة وجوبا بعد ايه <تصفيق> بعد المعية المسبوقة بي استفهام اه واختصر على الايه على الثلاثة دول على اساس ندرة ندره الترجي او التمني يعني فالخلاصه ان الفعل المضارع له نواصب له ايه خلاص خلاص نواصب الفعل المضارع كلها درس المرة اللي فاتت في المراجعه له نواصب محددة لا مكتوب هنا ان شاء الله هنظبطه يعني الفعل المضارع له نواصب محددة بندرس أو بنتناول نواصب الفعل المضارع من خلال ثلاثة أبواب الباب الأول نواصب الفعل المضارع بحدد النواصب الأدوات, الأدوات التي تنصب الفعل المضارع اللي هي أن ولن لكي وإذن الجوابية لما يجيني فعل مضارع منصوب وما قداموش أي حاجة من دول الأربعة يبقى معنى كده أنه هو منصوب بإيه بأن مضمرة منصوب بإيه آه. ليه منصوب بأن مضمرة اختروا الأن بالذات ليه لأنها أم باب النواصب خلاص طيب أن ديت بتضمر كده خلاص ولا بتضمر إيه تضمر إما جوازا وإما وجوبا كده تفرع لنا ثلاث دروس من إيه من النواصب النواصب اولا ثم إضمار أن اه اه جوازا ثم إضمار أن إيه وجوبا إضمار أن اه اه جوازا قلنا في ثلاث مواضع بعد لم التعليل إن فتحنا لك فتحة مبنى اللي يغفر لك الله تمام بعد كي الجر حضرتك كي أزورك بعد أو العطفة على من خالص وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا راحية أو من وراء حجاب أو يرسل رسولة الدرس الأخير اللي هو إيه نص بالفعل المضارع بأن مضمره إيه وزوبا وده في خمس, ايه في خمس مواضع ثلاث مواضع منهم اللي هم واحد اثنين ثلاثة معروفين على طول اللي هو اول حاجة ا ا ا ا بعد لام الجحود اللي المسبوقة بكون ايه من فيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لم يكن الله ليغفر ايه لهم الموضع الثاني بعد ايه بعد حتى حتى يقول الرسول قالوا لنبراح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وممكن في الحال مثلا أجيبلك زي لنبراح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أقولك حدد أو بين ناصب الفعل المضارع في الآية في في الآيتين فعلان مضارعان. بيئ اذكر عامل النصب في كل منهما سؤال كده أول تمام كده الأق... هتقول إيه لن براحة الأول لا لا لا, لا. نشوف الأول لن براحة آه. منصوب بإيه بلن لن صريحه هي تمام طيب آه. يرجع يرجع منصوب بإيه بأن مضمرة وجوبا بعد إيه بعد حتى، بأم ضمار وجوبا بعد حتى، عشان ما حدش يقول لي بعد، خلاص طيب، رقم, رقم ثلاثة من مواضع اضمار أن وجوبا آآ آآ آآ آآ أو بعد أو التي بمعنى إلا أو إيه أو إلا. زي الزمنك أو تقضيني حقي لا لا لا, لأ, لأ المذنب أو يقلع عن الإيه؟ عن ذنبه أربعة وخمسة اتنين على منوال واحد هما فيهم كلام كتير بس على على على نمط واحد اللي هو بعد بعد فاء السببيه المسبوقة بنفي او طلب وبعد واو المعيه المسبوقة كذلك بنفي او ايه بعد فاء السببيه المسبوقة بنفي الف بنفي زي لا يقضى عليهم فيموتوا المسبوقة بطلب الطلب يشمل خمس اشياء الامر احسن الى والديك فتنال رضوان الله النهي لا تضيع وقتك ه فتندم التمني يا ليتني كنت معهم ها فافوز فوزا ايه عظيما الترجي لعلي أبلغ ابلغ أسباب اسباب السماوات فاطلع فاتطلع الى اله موسى الاستفهام هل تجتهد فتفوزا بعد الرقم خمسة بعد واو المعيه المسبوقه ب ب في او ايه او طلب النهي لم امرك بالصلاة واتركها الطلب عندنا منه الامر زرني وازورك النهي فقال الشاعر لا تنهى عن خلق وتاتي مثله الاستفهام مثل امدحك وتذمني امدحك وايه بتزمني كده من الحديث عن ايه؟ عن كل نواصف الفعل الايه؟ المضارع <تصفيق> تبقى جوازم الفعل الايه؟ المضارع هنتكلم عنها ان شاء الله دلوقت بس نشوف التدريبات <تصفيق> يرحمكم الله الحمد التدريبات عندنا في الكتاب صفحة كامل. أو استخرج الأفعال المضارعة مما سبق واذكر حالة إيه إعراب كل فعل وعلامة إعراب. عايزين نعرف يعني شكرا مشكور زين مشكور. عز نعرف الإيه الأفعال اللي المضارعة. طيب. فقلت إن فيه فيه برضو أعراب ما تعتقد إحنا ما ننشي بالترتيب كده. نطلع الفعل اللي قدامنا و... ونعرب برضه اللي تحت الخط اول فعل مساحزين بايه يعني ايه بطريقه منظمه واحد اه اتفضل اول فعل ماله لنصب ايه امم تمام كده طيب لحومها اعرب لحومها ها امم لا ايوه فعل مرفوع على مد رفعه لينال الله لحومها لأن هنا في سبب في ال في الفعل ينال متضمن معنى ايه يصيب لين يصيب الله يعني لحومها يعني ربنا مش مش من إيه من لحوم هذه إلى نعام لينال الله لحومها تمام ولكن يناله الايه يعني مش هيش مش هاي مش هاي حصة منها يعني عشان كده الله مفعول به مقدمة تمام لقومها فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظهيرة على عفل يعني هل تكتب الإعراف ده كله على الـ لأن الإعرافات اللي في الكتاب بالذات ممكن إنتحاني يجي مثلا من الإدارة من فوق فضل. يقوم يقول لك إيه إحنا نعتمد على الكتاب أكتر نجيب لك أمثل من الكتاب بدلا نجيب من, من بره فممكن أن تستهذر موضوع الإعرافات اللي هنا ديت يجي منها الانتحاني فعايزين نلتز عليه بقى ينالة بنقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر لحومها فاعل مرفوع وعلامة رفعه لإيه؟ الضم الظاهرة على آخر ولا دماؤها عايزين رقم الفعل رقم اثنين اللي بعد كده نطور عايزين, عايزين حد ايه اه الفعل رقم اثنين ايه ها؟ يناله طد اعربه يناله لا ينالوه بس ينال اه ينال لو لو اب ايوه مرفوع تمام كده فعل مضارع مرفوع لتجرده من الايه من الناصب والجازم يبقى ينالوه فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والايه والجازم طيب الفعل اللي بعد كده لا انا حدد فعل مضارع بس آه. عايز واحد يعرفونا اتفضل هتعرف ولا تطلع انا بس بقى تعرف <تصفيق> طيب ماشي ليتكبروا عايزين عايزين حد يرميها متكبروا اتفضل اه بس ركز بايه ايوه تمام بعد لام الايه تمام الله ينور زيه زي ليغفرا ايوه ممتاز كده يبقى ليتكبروا فعل لانه مش مسبوق هنا بكوني منفي لو مزبوغ بكون منفي يعني ما كان أو, أو لم يكن هنقول لام الايه هنسمع لهم الايه الجحود آه إنما هي لام التعليل هي تمام فبنقول ااا آآ فعل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوابا بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة عندنا خط تحت إيه آه وبش العربة إيه مبني على الإيه مبني بن لا وبش الشر آه ما بنى على السكون لا ما فيش ما فيش لنا كاس ما فيش لنا أي كاس آه تمام كده ماشي تمام مظبوط فبشرين المحسنين أه، أه، أه، بشر فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به شيء والكثرة عارضة للتخلص من التقاء السكنين بشر في الأمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل به شيء والكسره عارضة للتخلص من التقاء الساكنين المثال اللي بعد كده الفعل المضارع بعد كده لا عايزين حد تاني حد ها حد من وراء كده ناس تشتغل معنا؟ ها عايزين حد لو ايه اتبعوا اه فعل مضارع مرفوع اه مرفوع ليه لتجرده من النصب والايه والجزم وعلامه رفعه الايه الضم اه اتبعك تمام كده فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الايه الضم اه يا المقدم انت نسينا خالص كده يعني ده انا بقول ده انت من الطلبه المميزين هنا يعني بس انا مش سألت, علي سألت سالت عليك اه والله تمام ايوه كده عم اظهر كده <تصحيح> لما انا ما حد لي ورقه امتحان الله صلح لكن الاسئله اللي غايبه كلها على فكرة اللي ما امتحانش ينتهي عادي اللي ما امتحانش انا قلت لاسم محمد اللي عايز امتحان ينتهي ما فيش مشكلة ده ها دلوقتي هادي مش مشكلة لأ بعد ما حلنا الامتحان كمان مش مستعدين ده هو نفس الامتحان هو نفس الامتحان اللي احنا, اللي احنا علناه نفس الورقة اه. تمام كده يبقى تعلمني تعلم فعل مضارع منصوب بإيه بأن أو علامة نصب الفتح طبعا اه اه اه اه اه النون ديت هي تلوقاية اخوانا عشب محاوش يقول ده نون النس ولا مش عارف نون إيه لا ولا التوكيد ولا كلام إيه نون الوقاية تاقي الفعلة من الكسر ماشي؟ لأن الفعل أصلا متصل لا متصل به يائل ايه؟ يائل ايه؟ تعلمني ايه أصله كده بس حزفت يائل المتكلم تخفيف، تمام كده؟ لأنها مفهومة من الصياق يائل المتكلم أصلا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به لأن التعليم واقع على ميه؟ على المتكلم اللي هو سيدنا ميه؟ سيدنا موسى عليه السلام تمام؟ هو اللي بطلب التعليم أول ده, ده حتى مفعول اول كمان اللي تعلمه يتعدى المفعول ايه واروش ده مفعول ايه مفعول ثاني فهنا بيقول تعلمه فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتح الفعل اللي بعد كده اه تستطيع منصوب بايه بلن وعلامة نصبه الفتحة الايه الظاهرة على اخره طيب منصوب بلن وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره اللي بعد كده عايز واحد آه يعني واحد يرفع ايده كده ويجاوب على طول اجابه صريحه غيرك بقى عايزين حد ثاني كوادر ثاني تمام لا برضو غيرك غيرك عايزين ناس جديد تفضل ماشي ايوه ها فعل مضارع ايوه بأن وجوبا اي بعد ايه لام الايه بقى الج... لام الجحود تمام كده طرال المسبوقه بايه بكون منفي ف... فما كان الله ليظلمهم يبقى ايه يظلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود المسبقة ب... بكون منفي وعلامة نصبه ال... الفتح الثاني اللي بعد كده ايوه ما انا حد برضو يقول لي ومش... اتفضل يا اتضل... استاذ ايوه ايوه لتجرده لتجرده من الايه وعلامه رفعه لا علامه رفعه ضبط النون علامة رفعه ايه اه خلي بالكم ان احنا دايما بن ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إحنا يظلمون الاول بنتلخبط دايما بين واو الجمع المذكر السالم يا اخواننا نركز قوي في الحته دي انا ليت تقفل في, في الورق آآ آآ آآ واو جمع المذكر السالم وواو الآية الافعال خمسة اه واحد يقول لي جمع المذكر السالم مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون والفعل ما فعل خمسة مرفوع علامة رفعه الواو ده خطر إنما لازم يميز الاثنين ده فعل وده إس تماماً والإيه المفلحون أولئك هم المفلحون يوقنون مش دين زي دي خراف عشان دي على نمط واحد لا دي حاجة ودي حاجة يوقنون يؤمنون يقيمون الصلاة تقول لها إيه أفعال أهيد إنما المفلحون ده جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفعه الواو تمام آآ آآ يوقنون يؤمنون ينفقون كل ده بنقول على فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم معلامة رفعه ثبوت النون نميز, نميز أو بين دي أو بين دي آه بعد كده بنقول يا ليغ... ما... ما... إن فتحنا لك فتحنا من المبينة. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك آه أو فعل آه ماشي يغفر أيه <تصفيق> تمام بعد لام <أليم> ايه <تصفيق> الله ينور فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل ايه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل طيب عندنا اسم الجلالة فعل مرفوع ايه وعلامه رفع الايه ضم ظهر على فعل طيب طيب الفل بعد كده ايه ها لا ركزوا احنا بنتكلم عن الفعل الايه؟ ط تقدم هنا ايه؟ ماضي ولا عشان ما انت لسه انا الامر نقول ده فيه تاء المضارعه التاء هنا من بنية الكلمة. التقدم تفعل اهو ما هيش ما هيش حرف ايه؟ مضارع. تمام كده؟ طيب عشان كده لما بنيجي بيجيب المضارع بنقول يتقدم المضارع منها ايه؟ يتقدم بنقول لها ايه مضارعه طبعا آآ آآ اللي بعد كده يبقى ايه تكره اه تكره اعرابها ايه ها عايزين حد من الناس اللي شيخنا تكره فانت تكرهه اهو قدامنا اهو موضح نفسه ايوه مرفوع على ما وعلامه الايه ضمه لتجر تمام كده لان اهو من الناصب والايه والجاذب طيب ايوه يكون ها مضمرة أيوة وجوبا مع حتى تمام كده وعلامة نصب حذف النون والله ما ل لانه فعل ايه الخمس يبقى حتى يكونوا يكونوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه ايه حذف النون لانه من الافعال الخمس خلي بالك البيت الشعر اللي انا كنت بولوك عليه هود اتركتهول بالذمه المره اللي لا مش ما قلناهش انت ما هنا ما قدرته كان قلنا له ما لهوش حتى لما كنت فاكر الشجر الساري اهو الشجر الساري موجود اهو والله نرميهم بحرب اذا والله ايه نرميهم بحرب تشيب الطفلة اهو من قبل المشي كان يعني هو بيقول لما لما يتعدوا علينا هنضربهم على محترمة محترمه حرب صفة الحر تشيب الطفل من قبل المشي به، هتشيب الطفل قبل قبل قبل أن إيه شيهوا، تمام؟ الشاهد معناه إيه؟ نرميههم آه إذا نرميههم الشاهد كده، طيب حيث نصب ال الفعل المضارع آه تبقى الشاهد. إذا نرميهم مواطن الشاهد زما تفنه إذا نرميههم حيث بقى نصب الفعل المضارع نر مية بأن بإذن الـ إيه الجوابية بإذن الـ إيه قلنا إن إذن من مناصب الفعل المضارع. آه إذن الجوابية. حيث نصب الفعل المضارع بإذن الجوابية. آخر حاجة عندنا الـ الطفل آه آه تشيء الأول لا تشيء صحيح. تشيء ده إيه. فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم. وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره الطفله به منصوب وعلامه نصبه الايه الفتحه ان شاء الله الى صلاه العشاء بعد صلاه العشاء مباشره هناخد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق ايمان المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض نستأنف أو نبدأ حديثا جديدا يتعلق بالفعل المضارع وهو جوازم الفعل المضارع جوازم الفعل المضارع في البداية نقول ان جوازم الفعل المضارع هي عبارة عن أدوات إذا جاءت هذه الأدوات سواء كانت حروفا أم كانت أسماء إذا جاءت قبل الفعل المضارع فإنه يصير مجزوما إذا لم تقدم ناصب ولا جزم فهو مرفوع إذا سبق بناصب فهو منصوب وانتهينا من الناصب إذا سبق بإحدى الجوازم التي نذكرها الآن أو نذكر بعضها فهو مجزوم تنقسم جوازم الفعل المضارع إلى قسمين تنقسم جوازم الفعل المضارع إلى قسمين القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا والقسم الثاني ما يجزم فعلين يجزم فعل واحد يعني اداه جزمة تدخل على فعل يصير مجزومة زي ايه زي ولا تكن للخائنين خصيمة تكن هنا فعل مجزوم بلا إنها ايه خلاص جازمت لا نهينا فعل اداه تجزم ايه فعلا واحدا ما الفعلين يعني ايه زي ادوات الشرط مثلا تمام زي ادوات الايه ان تذاكر تنجح انت تذاكر تنجح ديت الأداة هنا اسمها إن دي جزمة للفعل المضارع جزمت فعلا أم فعلين فعلين أهو إن تذاكر فعل الشرط تنجح جواب الإيه الشرط طيب هناخد أولا وده اللي هنكتفي بالنهاردة ما يجزم فعلا واحدا ما يجزم فعلا واحدا وهي كما يلي واحد لم واحد إيه لم ولم بنسميها حرف نفي وجزم وقلب اما بنعرف لم بنوصفها كده بنقول انها حرف نفي وجزم وإيه وقلب يعني ايه نفي يعني بتنفي لم اذاكر تمام لم اذاكر يبقى نفت عن نفسي ان انا ذكرت جزم بتجزم الفعل المضارع اهوت لم اذاكر اهوت تمام عليه سكون على أخره سكون آخر طيب قلب يعني إيه تقلب زمن المضارع إلى الماضي تقلب زمن المضارع إلى الإيه إلى الماضي لأن معنى لم أذاكر معنى إيه ما ذاكرت معنى إيه لم أذاكر معنى ما ذاكرت فلم من خصائصها أنها تقلب زمن المضارع إلى الإِ الماضي ولذلك توصف هكذا لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإِ من الإعراب وهي أول حرف من حروف جزم الفعل المضارع التي تجزم إيه؟ فعلا واحدة آه. مثال قول الله عز وجل لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وطبعا إحنا نضم إيه الفاء في كفوا آه عشان بعض الناس بتسهلها اللسان بطبيعته يجنه إلى إلى السكون السكون أخف في الأشياء ف تضع إيه ولم يكن له كفوا أحد وده غلط هي إيه صح بتاع إيه آه ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له وذلك لا يلفاء عليها ضمة كفوا أحد فهنا بنقول الشاهد معنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له وكذلك إيه ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك آه يبقى لم يلد أهوت وبعدين أه أه ولم يولد ولم يكن له يلد الألم نشرح الهمزة الاستفهام دخلت على لم إن فيه. لم نفسها في عدي تمام والهمزة الاستفهام ونشرح فعل مضارع مجزوم بلا مل إن فيه. والاستفهام هنا استفهام يراد به التقرير تقرير يعني كان كان الله عز وجل يقرر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة صفة شرح الصدر ويعادل عليه النعم يعني يحمله على إقرار بها بيقول له احنا عملنا لك كذا وكذا وكذا تمام زي أنت مثلا لما تقول لي واحد إيه مش من باب المنة ولا حاجة ولكن من باب من باب ذكر النعم لم افعل معك كذا وكذا وكذا يبقى بقى بإيه بايه بهذه النعم اه فهنا الهمزة للاستفهام تدخل على لم تمام اه اه وتدخل على غيرها لا لم نافيه لم نافيه ما هو انا بقول لحضرتك اهوت لما اه انت قصدك يعني ازاي احنا احنا لم نشرح يعني لا لما الهمزة يا اخوانا بتدخل على لم النافية بيتحول الاستفهام الى استفهام تقريري تاكيد يعني يرد به للتقرير تمام مش نفي هنا مش مش المقصود بالايه النافي هنا لا المقصود به الايه التقرير يعني تأكيد شرح الصدر يعني تمام كده كما تقول لـ لـ لـ لـ لمن تحسن اليه مثلا الم أفعل معك كذا وكذا ألم أجاملك في اليوم الفلاني ألم أعطيك كذا وكذا حين طلبت مني هذا الطلب أنت أجيته لم أجيته اديته. آه تقرير تقريره آه كنا آه آه يبقى يلد ويولد ويكن ونشرح كلها يقال في عربها فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون فعل مضارع مجزوم بإيه بلم وعلامة جزمه السكون اه اتنين لما اتنين يعني من ادوات الجزم الفعل المضارع لما ده سيده خفيف وبسيط ما مفوش حاجة اه لما تفيد النفي المتصل بالحال تفيد النفي المتصل بالايه بالحال اه يعني اوشك انه هو ينقطع ورأيه كده ممكن يحصل ممكن يتحاول الاسفات يعني ولم قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم <تصفيق> ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يدخل دي طبعا احنا قلنا فيها أن الكسرة هنا كسرة عريضة والأصل يدخل بسكون اللام لأن لما بتجذب الفعل المضارع طيب يبقى يدخل فعل مضارع مجزوم بلما يعنابوا كده فعل مضارع مجزوم بلما وعنابوا بتجذبوا الايه السكون والكسر والكسر و... و... عارض للتخلص من التقاء الساكنين لما بتفيد النفي المتصل بالحال يعني ايه يعني او شكل ايمانه ان يدخل قريب هو زي ما, ما واحد يقول لك ايه محمد وصل او علي وصل تقول له ايه هو, هو التصل عليك وقال لك هيجي بعد شوية صغيرين يعني في الطريق جاي لما يصل بعده لما يصل بعده يبقى انا نفيت عنه ان هو وصل بس أثبت يعني آ آ الباب مفتوح كأنه على وشك الوصول آ شهد الله لهم بالإيمان أوشك ولذلك الإمام الزهري في الكشف يقول ما في لما من, من, من, من, من اتصالنا في بالحال يوحي بإيمان هؤلاء ويثبت وأن الله عز وجل شهد, شهد لهم بالإيمان أو أوشك الإيمان أو قارب الإيمان وأن يدخل قلوبهم الناس يسكن قلوبهم فيقول إيه؟, ايه بنقول ان لما تفيد النافي المتصل بالحال الشاهد معنا لما يدخل الايمان في قلوبكم وتقول لما يصل بعده لما يصل ايه بعده وقول الله تعالى كلا لما يقضي ما امره يقضي بالضاد المكسورة بس بدنيان معاه لايه كلا لما يقضي ما أمره. بل لما يذوقوا عذاب بل لما يذوق عذاب يقضي احنا انطهنا من يصل ويدخل يصل ويدخل التين مجزومين بلما خلاص يدخل مجزوم فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون والكسر عارض للتخلص من التقاء الساكنين يصل فعل مضارع مجزوم بلمه وعلامه جزمه السكون الظاهر عدم يقضي كلا لما يقضي ما امر فعل مضارع مجزوم بلمه وعلامه جزمه ايه حذف حرف العله او حذف الياء والكسره الموجوده على الضاد دليل على الايه على الياء المحذوفه والكسره دليل عليها يبقى يقضي فعل مضارع مجزوم بلمه وعلامه جزمه حذف الياء والكسرة دليل عليها. طب لما يذوق عذاب يذوق عذاب آه يذوق أصله يذوقون لأنه فعل من الأفعال إيه الخمسة. لإن يذوق فعل مضارع مجزوم إعرابه كده مجزوم بلما وعلام جزمه حذف النون لأنه من الأفعال إيه الخمسة دي كده ايه رقم اتنين يبقى لم ولم الاتنين من من ايه من جواز من فيلم وضع لام الأمر لام الايه لام الأمر او اللام الطلبيه نسمى لام الطلبيه احسن يعني عشان احيانا يراد بها الام واحيانا اخرى يراد بها الايه الدعاء اه ممكن يراد بها الامر وممكن يراد بها الـ الدعاء لام الامر ده دهيت... هي زي ايه لام الامر او لام الطلب يعني لام الطلب آه. احيانا يردها الامر بسم قول الله تعالى لينفق ذو زو ساعة ساعة من ساعة هذا الفعل مضارع ينفق الفعل مضارع ايه ينفق ماله مجزون بلام الامر اللام دي مكسورة هيد الأصل في أن ساكنة الأصل فيها ان تكون ايه ساكنه ولكنها تحرك بالكسر لانها في البدايه لانه لا يبدا بايه بساكن لا يبدا بساكن ولذلك بتيجي على الاصل لما اما اجي حرف مثل قول الله تعالى مثلا ايه فاليوم ذري الانسان الى طعام معايا فلينظر إنسانه إلى طعام بتلاقي هنا ده هي دي لام الأمر هي الأصل فعل أنها تكون ساكنة كده معايا وينظر ده فعل مضارع هو مجزوم بلام الأمر وعلامة جزم السكون والكسر ده عارض التخلص من الانتقال الساكنين يبقى ينظر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر تمام وهي هنا ساكنة هي ليه لأني قبلها حرف هوت لو الفاء فما فيش مش كده بقى أنها ترجع للأطل بتاعها إنما لما جات في أول الكلام كانت إيه كانت مكسورة ليوم فق زلوا ساعة من إيه من ساعته. طيب أحيانا يرد بها الأمر وأحيانا يرد بها الإيه الدعاء مثل قول الكفار في في, في النار على عبدالسان القرآن الكريم أو كما يحكي القرآن ونادوا يا ملكه إيه ليق ليقضي علينا ربك بالياء ولا بالدنيا بالدنيا ليقضي علينا ربك ليقضي جت لام الامر أهيت. فعل دوت بقول في فعل, فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه ايه حذف الياء تمام كده حذف الياء والكسره دليل عليها او حذف حرف العله خلاص يبقى ليقضي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر التي يراد بها الدعاء خلي بالك عشان ماذا انفعش هم ايه يأمر مالك اه الأمر هنا خرج من معنى الحقيقي إلى معنى مجازي وهو الدعاء وهو فعل مفعول بيتسلو ليه ليقضي علينا ربك تمام يبقى هنا ايه يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر أو التي يراد بها الدعاء وعلامة جزمه حذف الياء لينفق فعل مضارع ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزم السكون عندك فلينظر نفس النظام ينظر فعل مضارع مجزوم بايه؟ بلام الامر فمن شهد منكم الشهره اه؟ اه فل يصمه تمام فليصمه دي جملة مكونة من ايه من الاول من حرفين من حرفين اهوة ادي حرف ودي حرف وبعدين فعل وبعدين فاعل وبعدين مفعول اجتمع فيها خمس كلمات فليصمه كلمة صغيره هنا الفاء للسببية لان شهود الشهر سبب في ايه آه. فالسببية هي التي تكون الجملة التي قبلها سبب فيما بعدها تمام واللي بعدها نتيجة للعب له او مسببة عنها يعني. فشهود الانسان مننا للشهر سالم صحيح كان سبب في ايجاب الصيام عليه فعشان كده فمن شهد منكم الشهر فلا سم فقلنا الفا دي للسببية حرف مبني على الفتح لا محال له من العراق لان اي الحرف لا مبنية واللام دهيط بنسميها لام الايه لام الامر حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب يصمه يصم من يصمه فعل مضارع مجزوم بايه بلام الامر وعلامه جزمه السكون والفاعل ضمير الفعل ايه ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على من على من شهد اه على ال اللي ال ال هو من الاولانيه فمن شهد منكم وشهر فليصومه اي هو اللي هو شهد ده خد بالك يبقى يعود على من شهد يبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو, هو يعود على من و وهو الضمير ده هو اه ضمير مبني على الضم ضمير مبني على الضم في محل نصب ايه مفعول به خلاص برده عندك ايه ثم ليقضوا تفتهم ثم ال... يقضوا وال ها, يوفو. ها... وال يتطوفوا كل ده افعال مضارعه خلي بالك ان الفعل المضارع لما بتدخل عليه لام الامر بي... بيتحول الى امر ركز على الحته دي يعني معنى لينفق معنى ايه انفق ليقضي اقضي فلينظر انظر ايها الانسان فليصمه صم الفعل المضارع ولذلك من أسليم الأمر في اللغة عربية يقول لك من أسليم الأمر الفعل الأمر الصريحي والمضارع المقتنم بلام الأمر المضارع المقتنم بياه بلام الأمر وديت يعني كمان فيها تأكيد فليصم خلاص فلينظر ليقضي لينفق آآ آآ هنا ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا تلاقي اللامات كلها سكنة ليه؟ لأن الأصل في لام الأمر لأنها سكنة تمام وهنا قبلها حرف قبلها قبلها كلام ثم والواو والواو طيب يقضوا ويوفوا ويتطوافوا دول الفعل المضارع اللي معانا بنعربهم ايه بقى فعل مضارع مجزوم بايه بلام الامر وعلامه جزمه حذف النون لأنه من افعال الايه لأنه اصله يقضون ويوفون ويتطوفون وهكذا خلاص يبقى العامل او الاداه الثالثة من ادوات الجزم لام الايه لا من الأمر أو الإعلامي الطلب اه لا من يعني قد يراد بها الأمر وقد يراد بها الايه الدعاء والأمسية عندنا اللي هو يقضوا أربعة وده آخر حاجة, حاجة بس آه آه معنا أربعة أنتقائق لأتنين صغيرين لأنها معروفة لأيه لا إنها هي يا بني لا تشرك بالله فأشيك بتهمس الكاب كده لأنها ايه يا بني لا تشرك بالله ده آه لأنها سكنة. لا تشرك سكنة ليه؟ جنين السكون من لا إنها هي من لا لأيه لأنه بينهاها لا تشرك بالله الفعل المضارع لما تدخل عليه لا لأنها يبقى يسكن ولا تكن للخائنين خصيمة ولا تكن للخائنين تكن برضو ساكن مع المفروض ان هو تكون بس هو ايه التقى ساكنان فحوز في تلوهاو فصار ولا تكن تمام يبقى مجزوم برضو بايه بلاي نهي ربنا لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا اه تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلاي النهي التي يراد بها الدعاء اللي يرد بها إيه اللي نحن مشهدينهم الله عز وجل وإنما ندعوه ونتواصل إليه تمام إنما لا في أصلها إن هي لا إلهية يرد بها الدعاء يرد بها الالتماس يرد بها الرجاء يرد بها كذا كذا يعني دباه عمال بلغة في الحاجات زي فهنا بنقول ال ال ال الرابعة أو الحرف الرابع من الحروف ال ال الجزم اللي هي إيه لا إنه هي يبقى عندنا لم لما لم لما ااا لم،, لم الأمر نعم تشرك فعل مضارع مجزون بلا إنه هي وعلامة جزمه الايه؟ السكون اه. خلاص رقم خمسة جواب الطلب يعني جواب الطلب الطلب أنا قلت لحضراتك ان ايه عبارة عن أمر أو نهل أو استفهام أو ترجي أو تمني لما يجي أمر يجي أمر معين ويجي بعد منه فعل مضارع بتلاقي الفين المضارع ماله مجزوم الفين المضارع اللي بعد منه يكون جوابه يكون جواب الامر لو اما اقول لك ايه ذاكر تنجح ذاكر ايه تنجح ذاكر ده مش امر اه تنجح ده مش زومبه ايه مفيش هنا اي جوازه ماشي بنقول جا... تنجح مجزوم لانه جواب الايه الامر لانه جواب الايه ذاكر تنجح طيب اور الله تعالى اتفضل نعم لا ذاكر فعل امر مش مضارع مبني على السكون لانه صحيح الاخر ولم يتصل به شيء فهو ليس معربا وانما هو مبني انما تنجح ده الفعل يجزم فعل واحد يجزم اهوت لان احنا نتكلم عن ادوات اللي تجزم فعلا واحده كويس عشان ننتبه لان احنا بعد كده نتكلم يعني المحاضره الجايه ان شاء الله نأخذ الأدوات اللي تجزم فعلين تمام فاحنا بنتكلم عن الأدوات التي تجزم فعلا إيه؟ واحدا دلوقت فهنا ذاكر ده فعل أمر ما هوش معناه في مضارع خالص بس يمبني على السكون لأنه صحيح الآخر لما نتصل بي شيء تنجح ده جواب الأمر جواب الإيه؟ الأمر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر طب ايه رأيك في قول تعالى ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. أدعوا لنا ربنا يبين لنا ما لونها. تمام؟ أما لا يبين دي ما ما فش ما فش أي سبب للجاز مهن. يبقى حابين قولناهم تزمله؟ لأنه جاب أدعوا. آه جاب الأمر هو. أدعوا ده أمر. تمام؟ يبقى هنا يبين وقع فيه جواب الإيه. وهتلاقي كتير آراء في القرآن زي كده. ده بلك حقتك أمر وووفين المضارعين جاب الأمر زي مزوج. يبقى ادعوا لنا ربك يبين لنا ما حدش يجي مثلا يقرا يقول ايه ادعوا لنا ربك يبينه لنا ماهين. ما ينفعش يبينه لنا ما يبقى لا احنا لا احنا ايه الضبط بتاعه او ايه خلاه يجزم الفعل ده ولا ذاك انت تبقى فاهم نحو يبقى يبقى يعني غير لما تغلط في, في القراءه النحني بالذات يعني فتجاوب الامر طبيعي يبقى هو جاب الامر طالما مضارع يبقى مجزوم ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي يبقى يبين اعرابها فعل مضارع مجزوم آآ آآ لانه جواب الايه الامر وعلامه جزمه السكون وممكن يبقى جواب النهي جواب الامر برضو زي ايه قلت تعالوا اكلوا ما حرم ربكم عليكم تعالوا اكلوا اكلوا هنا اصلها ايه تلا يتلو بالواو فعل معتل الآخر يبقى لما يجزم أتلو بالواو أصلا في أخيرها هواو لما تجزم تحذف منها الواو يبقى أتلو هنا فيها هو ألا ما فيهاش ما فيهاش هواو تمام لأنه فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر تعالوا تعالوا أتلو وعلىها ضم كده على اللام لأن إشارة إلى اللون لا تكفر تدخل الجنة جايب لك مثال هنا كده ايه للناهي لا تكفر تدخل الجنة ما تكفرش عشان تدخل ايه الجنة فتدخل الجنة جواب لا ايه للناهي اللي هو لا تكفر وعشان كده ايه مجزوم وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والناس اللي قاعدة العز ان تحن بقى تكمل ان تحنها يا عندي السلام عليكم ورحمة الله.